كل القلوب الى الحبيب تميل كل القلوب الى الحبيب تميل وماي بذلك شاهدون شاهدون متني اما الدليل اما الدليل اما الدليل اما الدليل ذكرت محمدا صارت الدموع العارفين تنسينو ام الدليل ام الذليل ام الدليل اذا ذكرتم محمدا صارت دموع العارفين تسيل هذا نبي الله هذا نبي الله هذا نبي الله هذا نبي الله هذا نبي الله هذا نبي الله نبي رسول الهدى هذا الذي للعالمين رسول وهو هو